فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدَ لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ افلا يرون الا يرد الى ام قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ أَرُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِغِيظِي وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَمُرْ وَمَا نَفْتَنُ بِعُدْنِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي أَدُلُّ لَن نَّرْحَى عَلَيْكَ فِينَا حَتَّى يَعُودَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا اِتَّخَذُوا ضَلُّوا أَلَا تَتَّبِعَانِي أَفَصِيرْتَ أَمْرِي قَالُوا أَنَا أُمَّ لَا تَخُذْ بِلِي يَقُولَ بِرَأْسِي إِنِّي خَاشِطٌ أَن تَقُولَ فَرَّ وَقْتَبَيْنَنَ بِنِي إِذْ رَأَيْتَ أَلَمْ تُرْقَبْ قَاوِلِي قالا فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضت من اَثْنَي الرَّسُولُ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي فَأَغَضِبَ فَإِنَّ لَكَ فِي الْآيَاتِ أَنْتَ قُل لَّا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَنْ وَإذًا لَن تُخْلَفَنْ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي وَنْتَ عَلَيْهِ يَعْكِفُ فَلَنْ نُحَرِّقَ قَنُوهُ ثُمَّ لَنَسْفًا نَّخُوفُ فِي الْيَمِّ الدَّسْقَى إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا